صلاة الطالتي والآبقي صلي لك ويقرع ويقرأ بعدها اسم الله يا هادي الطلال ورد الطلالتي أردد علي طالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك الله مراد الطلالتي وهادي الطلالتي أنت تاتي من الطلالتي أردد علي طالتي لقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك اللهم كما صرفت شرا في عن بيتك الحرام فاصرف أن شر الأشراء وشر فلان إذا خاف سلطان أبضاء يقرأ هذا الدعاء ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحته أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كل جار من شرهم جل فناؤك وعز جارك ولا إله غيرك إذا أصاب لأحد مصيبة يقرأ هذا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدني فيها خيرا إذا وقع لأحد وسوسة في باب الدين يقرأ هذا الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aman tu Allah ve Resulü. Allah u Ahd. Allah u Cemet. Nam yiled ve nam yule. Ve nam yekulahu kufun Ahd. Du'ağın yıkarı, günde icabet, hamb ve hüzni. Allahım, İni